هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي حبك يضل والولى ما تلوق ما تلوق ما تلوق الغير حماي Hali ya حبك يا من يا علي حبك انت يا من, من انت من غريبنا يا اخو الهادي نبينا يا اخو الهادي نبينا نعجز نعوفك ثواني اجذبنا ثاني غيرك يا بشر يا فخرنا من صغرنا نعشقك طول الدهر انت حضنا يا مجذبنا ثاني بشر يا فخرنا من صغرنا نعشقك طول الدهر يا امير المؤمنين يا اخي لا <تصفيق> امير المؤمنين يا اخي <تصفيق> يا انت, يا انت انت يا انت يا مولاي نور رجل الهدايا يا الخليج الاسلاميه Yeah يا فخر الغياره بس لك تاج كل اماره يا حلا يا فخر الغياره ذوبتي قلب بالشارع ذوبتي قلب بالشارع يوم تنصيبك علينا يوم تنصيبك علينا ذوبت قلب السعاده يا ولي رب العباده ذوبت قلب السعاده يا ولي رب العباده مبارك عليك السياده مبارك عليك السياده يا املنا يا علينا يا املنا يا علينا تكتب قوالي بالماء خير العمل لا يهمك تدري يخصمك يحلم لشانك يصل تبقى والي بالمعالي انت يا خير العمل لا يهمك تدر خصمك يحلم لشانك يصل ينصبك ربك امير انت الاول والاخر بكرة تلوال والاخير في الغدير بالغدير في الغدير بالغدير, بالغدير يا شهادة الهاكفايا وي القدر والامر ما ظن ينكر ربنا يا مولاي قدر والامر ما ظن ينكر السلام من عالم القدر السلام من عالم القدر يجعل اكوال النبي يجعلك وال النبي, يجعلك وال النبي ومن الكروخ خليهم بالحش ربك يذلهم خليهم وين الكروخ خليهم بالحش ربك يذلهم خليه فيد الثاني لهم, خل لهم يا شفيع العجفري يا يا جدي العجفري يا يونا دامه بالقيامه ما تفيد الناصبي هي والموالي راس عالي ينحشر وي النبي هي والندامه بالقيامه مات في تفيد الناصبي هي والموالي راس عالي ينحشر وي النبي كل موال وكل محب هي ما يضل عند وكل محب ما يضل عند دنيه يا علي يا علي yamha hubbak يا ali kull al يا ya waliyna haj ولي la iman ya wali wali zillu man'u fuz lil minaya wa la la لما ما ما تهمنا يسر حبك ويدنا محبتك رضعتنا امنا محبتك رضعتنا امنا لا تبين نعيد فنقدر خلي رجل تاريخ ينكر حده ابو مؤمن الخادم الكلمات لشعر الاستاذ عمر فاروق البتراوي <تصفيق>